وإلى بذل آية مكان آيته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت محترم بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل روح خدوس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا واهدوا وبشرا للمسلمين